اختلفا في عيب الرجل باع دارا او دابة او سيارة او غيرها على انسان وسلمه المبيع فاستلم ثم تبين بعد يوم او يومين او ثلاثة ايام عيب في المبيع كأن يكون في الدار شقوق عربت او يكون في السيارة خلل ميكانيكي او يكون في الدابه ضلع او نبات جرح ونحو ذلك هذا العيب ممكن انه منذ ثلاثة اشهر او اكثر من قبل البيع وممكن انه منذ يوم او يومين حدث بعد البيع لان فيه من العيوب ما هو ظاهر انه حديث جديد ومن العيوب ما هو ظاهر انه عيب قديم ومن العيوب وهو هذا ما هو محتمل محتمل أنه له يوم أو يومان حدث عند المشتري وممكن أنه له شهر أو أكثر حدث عند البائع كما في قصة السمن الذي اشتراه سعيد ابن المسيب رحمه الله اشترى سمنا في اواني فلما جاء لبيعه واطلع عليه واذا فيه فاره هذه الفأرة محتمل أنها من قبل أن يشتريه فيكون على من باعه عليه ومحتمل أنه بعدما اشتراه سليما وقعت فيه الفأرة فتخاصم سعيد مع من باعه عليه فتوجهت اليمين على سعيد رحمه الله أن يحلف أن هذا العيب ما حدث عنده ما كان عنده يقين أن هذا العيب عنده ولا عند غيره فابى أن يحلف فألزم بقيمة السمن أربعين ألف درهم وليس عنده سداد إلا يبيعه ويسدد والآن لا قيمة له بيع نجس فدخل السجن بسبب ذلك وهذا الذي سبق أن ذكرت أنه قيل له يرحمك الله توجهت عليك اليمين بأربعين ألف درهم فأبيت أن تحلف وتوجهت عليك اليمين بدرهمين فحلفت وأخذت الدرهمين كيف تحلف من شان درهمين؟ وتاب أن تحلف ويزمك أربعون ألف درهم قال نعم. الدرهمان على يقين بأنها ليست له فأنا حلفت لألا تدخل عليه فتضره تدخل على صاحبي بالحرام فتضره فأنا حلفت لإنقاذه منها وإلا ليس طمعا فيها وأما الأربعون الألف أنا ما أدري هل الفأرة وقعت في الزيت أو السمن قبل ان اشتريها او بعدما اشتريته فهذا عيب محتمل انه له يوم او يومان عند المشتري ومحتمل انه قديم عند البائع قبل ان يبيعه يقول المؤلف رحمه الله تعالى فادعى كل واحد منهما انه حدث عند صاحبه البائع يقول انا بعت عليك شيئا سليما ما في عيب وإنما هذا عيب حصل عندك والمشتري يقول ما حصل عندي شيء يستدعي وجود هذا العيب هذا العيب لا بد انه من قبل يقول المعلم رحمه الله فيه روايتان عن الامام احمد احدهما القول قول البائع يعني في نفي العيب يقول العيب ما حدث عندي لأني الأصل أنا سلمتك وتسليمي إياك للبضاعة سليمة لو كان فيها عيب تبين وقت التسليم فيقول القول قول الباع لأن الأصل عدم العيب يعني أن العيب حادث لو كان من قبل تبين لي ولك والثانية القول قول المشتري لما قال لان الاصل عدم القبض للجزء الفائت يعني الجزء اللي فيه العيب الاصل عدم القبض فهو لم يقبض قبضا كاملا والاصل عدم استحقاق القيمة لمقدار هذا العيب ففي المسألة روايتان ويرفع الخلاف اجتهاد الحاكم القاضي الناظر في القضية يختار احداهما ويحلف احدهما نعم. وان رد بعيب فقال البائع ليس هذا المبيح فالقول قوله لان الاصل سلامه المبيع وبقاء العقد وان رد بعيب فقال البائع ليس هذا المبيع فالقول قوله قول البائع لانه باع سليم وهذا ممكن غيره مثلا رجل اشترى على باع على اخر ثوب من الأثواب المعروفة مثلا والمتساوية شكلها سلمه إياه تسليم مثله سليم من العيوب فأخذه بعد يوم أو يومين عاد إليه وقال هذا الثوب الذي اشتريت منك فيه عيوب مخرق غير صالح قال نعم هذا واضح فيه العيب لكن ليس هذا الذي بعت عليك أنا بعت عليك غير هذا الثوب يا أخي أين هو قال ابدا هذا اللي بعت عليك هذا, علي هذا اللي بعت علي هذا العيوب فيه يقول لا أنا بعت عليك شيء اطلعت عليها أنا وأنت وليس هذا هو هذا غيره فاختلفا العيب واضح في الثوب مثلا ولا يسمح خلاف هل هو حدث عند البائع او حدث عند المشتري هذا معروف لانه حاسم من قبل مثلا في تخريق وفي كذا ما يحصل من يوم او يومين لكن الخلاف بينهما في هل هو هذا الثوب المبيع او غيره قال في هذه الحال القول قول البائع لان البائع سلم المبيع تسليم مثله خاليا من العيوب وهما متفقان على أن هذا معيب لكن الخلاف بينهما أن البائع يقول أنا بعت عليك غير هذا الثوب هذا أبدلته أنت أو أبدله ولدك أو أبدلته زوجتك وتريدون تردون علي غير ثوبي فالقول قوله يعني قول البائع لأن الأصل سلامة المبيع وبقاء العقد لأن هذا ليس الخلاف في العيب نقول الأصل أنه في عيب أو ما في عيب هذا ما في إشكال العيب قديم هم حل الخلاف لكن هذا في إفساد العقد من أوله فالبايع يقول أنا بعت بيعا صحيحا ثوبا سليما وما بعت عليك ثوبا مخرقا وليس هذا أنا ما عندي مثل هذا الثوب ولا أتعطاه ولا أضعه في محلي لأنه معيب أنا هذا الثياب اللي عندي نظرها كلها سليما ولكن هذا من عندكم فالقول قول من؟ البائع بيمينه لأن إذا قلنا القول قول كذا فمعناه قوله بيمينه لأن اليمين في جانب القوي اللي مثلا جانبه أقوى تؤكده ما في جانب المتطرف الضعيف في جانب القوي فالقوي المنكر والمنكر يحرف بأن هذا ليس لي ولا يدخل عليه نعم وان قبض المسلم فيه او المبيع بالكيل ثم قال غلطت علي في الكيل ففيه وجهان احدهما القول قول البائع لان الاصل السلام من الغلط والثاني القول قول المشتري لان الاصل عدم القبض لما, لما انكر قبضه وان كان قبضه وان قبض المسلم فيه أو المبيع بالكيل ثم قال غالدت علي في الكيل عرفنا المسلم فيه وسيأتينا إن شاء الله باب السلم كتاب السلم بعد هذا الموضوع إن شاء الله مباشرة وعرفنا السلم أنه تعجيل الثمن وتأخير المبيع وتأخير العين المبيعة يعني يشتري منه أشياء قد يقول قائل يشتري منه شيء مجهول نقول لا موصوف قد يقول قائل يشتري منه ما ليس عنده نع نقول لا لا يشتري شيء معين ليس عنده وإنما يشتري شيئا موصوفا فرق بين الموصوف وبين المجهول وفرق بين بيع عين ليست عنده او بيع عين شيء في الذمه سياتين السلم انه يبيع شيئا موصوفا في الذمه فمعناه السلم يقول ابي عليك مثلا سياره موديل كذا مالكه كذا لون كذا قوه كذا موصوفه اين هي موصوفه هذا جائز يقول ابيع عليك نوع هذه السياره بهذه الصفه مضبوطه اعطني الدراهم وانا اسلمك ان شاء الله السياره بعد ثلاثه اشهر انا اسافر الى مكان صناعة السيارة وأجيب معي سيارات بهذه الصفه هذا السلام أو يبيع عليه قمح أو شعير أو أرز مثلا موصوف إلى الآن ما زرع هذا السلام بيع ما ليس عنده يقول مثلا روح للمعرض وشوف السيارة اللي تناسبك من المعرض وتعلم مي اتباها من وياك عليها بيع عليك وروح اشتريها واعطيك اياها اقول هذا ما يجوز هذا حرام لماذا لانه باع عليه سياره معينه السياره اللي في المعرض الفلاني واقفه قال رح شفها اذا ناسبت لك تعال لمي انا بيعها عليك وبعدين اروح انا اشتريها واعطيك اياها هذا ما يجوز لانه باع ما ليس عنده باع عينا معينه ما يملكها بخلاف اذا قال نبيع عليك سياره صفتها كذا كذا كذا كذا إلى ما حددها ولا يدرونها السياره في المانيا في المعرض في جده في الرياض في اي مكان موصوفه ما هي سياره معينه فرق بين المعين والموصوف هذا السلم باع عليه سلم مثلا باع عليه مئة صاع من القمح باعها اليوم ما فيه قمح الآن باعها عليه سعر الصاع مثلا بثلاثة ريالات من المعلوم أن الصاع إذا صار حاضر الآن يساوي أربعة هذا سعره في السوق الآن لكنه باعه عليه بسعر ثلاثة على أساس أنه يعطيها الثمن وبعدين الرجل يروح يزرع وينتج بإذن الله ثم يحضر له القمح سواء من قمح مزرعته او من قمح مزرعة الجيران او من قمح والد من جهة ما المهم انه محدد بصفة هذا باع عليه السلام ثم جاء عند التسليم كان مشتر منه مئة صاع فكالها له وسلمها اياه استلمها وتم استلام دين السلم لما ذهب بها إلى محله الذي اشتراها جاء آخر يريد أن يشتريها مثلا منه فباعها عليه وقال هذه مئة صاع أنا مشتريها من فلان سلم فأخذ وكل يكيلونها فوكلوها فاجعدوها بعد تسعين صاعا ومستلمها على أنه مئة صاع وجدها تسعين رجع إلى صاحبه قال يا أخي أنت سلمتني مئة صاع حينما أكلتها أنا لفلان وجدتها تسعين فأنت غلط قال يا أخي أنت واقف علي وأنا أكيل ونعد أنا وأنت وسلمتك مئة صاع ما لي علاقة فيها لأنك أنت وضعتها في الدكان أو وضعتها في المستودع باع منها وكيلك باع منها ولدك اخذت منها زوجتك كذا كذا تصرفت فيها ما ادري انا ما ابوكيل عليك او اني ابقى حارس لها لما تبيعها لا انا سلمتك مئة صاع وخلاص فقال ابدا انا ما حافظها في دكاني ما حجاها يوم كلناها لفلان وجدناها تسعين فالنقص عندك يا اخي فاختلف او غير هذا مثلا من قمح في الحال هذا سلم معلوم هذا مثلا جاء واشترى منه مئة صاع من القمح بين يديه فكالها له وسلمها اياه لما ذهب جاءه مشتري فباعها عليه مثل القصه الاولى بالضبط فرجع الى صاحبه وجدها انها فرجع اليه قال يا اخي ان سلمتني مائه صاع حينما اكلتها لفلان وجدتها تسعين فالنقص يا أخي غلط منك أنت, أنت عديت لي مئة وهي في الحقيقة تسعين قال لا أبدا أنا عديت لك مئة واحد واحد وأنت واقف علي ويمكن يا أخي أنها سرقت منك أو باعها ولدك أو باعها وكيلك أو أخذتها زوجتك وأخفت عليك قام عندهم في البيت فأخذت ما تريد وخلت الباقي وما أخبرتك على أنه الكيل كثير ولا يتبين في عجرة فكل واحد يقول النقص من عندك من القول قوله ولا بينه ففيه وجهان إحداهما القول قول البائع لأن البائع يقول يا أخي أنا سلمتك البضاعة كاملة وتفرقنا بعدما استلمت بعدما رضيت أنت بهذا القمح الذي سلمتك فكيف ترجع لي بعد خمسة أيام وعشرة أيام تقول كمل أنا كملت واعطيتك نصيبك قبل أن نتفرق يا أخي وما يسوق يا أخي أنا لست بحارس على قمحك الذي سلمتك حتى تبيعه سرق منك أو أخذ ما علي القول قول الباء لأن الأصل السلامه من الغلط لأن الغلط عارض والأصل إن البيع والشراء يكونوا سليما صحيحا إلا إذا وجد بينه. الثاني الوجه الآخر يقول القول قول المشتري لأن الأصل عدم القبض لما أنكر قبضه يقول مثلا القول قول المشتري لأن المشتري قيل له هذه مئة وهما قبض في الحقيقة هلا تسعين ما ندري فالأصل انها أنه يقبضها لكن ما قبض يمكن ما قبض الا تسعين فيرجع على البائع والاول قول الاول اقرب الله اعلم لان الاصل سلامه المبيع وبعدين البائع ليس وكيلا ولا ضمينا ولا حارسا على بضاعه من باعها هذا يحصل كثير مثلا ان يبيع المرء اشياء معدوده ثم ياخذها المشتري ويذهب يذهبها الى محله ثم ياتي بعد يوم او يومين يقول وجدتها ناقصه يا اخي انت يمكن حملت وضعتها في مكان غير حصين وأخذت أنا أضمنها لك الاصل اني سلمتها أنا وأنت استلمتها مني وأنا عددتها لك مئة فما يلزمني أن أكملها بعد خمسة أيام أو عشرة أيام؟ نعم وإن كان قبضه جذافا فالقول قوله في قدره وجها واحدا وان كان قبضه جزافا فالقول قوله يعني قول البايع في قدره وجها واحدا يعني قبض هذا غير بغير عدد قبضه بغير عدد يظهر والله اعلم ان القول هنا قول المشتري لانه الضمير يعود اليه اقرب وهو ما استلموها بالعدد استلموها جزافا قال هذه مثلا مئة صاع خذها فاخذها يظنها مثل ما قال البائع فاذا هو سلمها استلمها بالعدد وانما استلمها جزافا هكذا بمجرد قول البائع فالقول حينئذ قول المشتري لأنه ما عدها وما عدها له صاحبها صاحبها الأول ما عدها فيمكن النقص يكون حاصل قبل أن يستلمها المشتري فالقول قول المشتري في هذه الحال لأنه ما حصل عدد وان باعه بثمن معين وقال كل واحد منهما لا أسلم ما بعته حتى أقبض عوضه جعل بينهما عدل يقبض منهما ويسلم إليهما معا لأنهما سواء في تعلق حقوقهما بالعين وإن كان كان البيع بثمن في الذمه أجبر البائع على تسليم المبيع أولا لتعلق حق المشتري بعينه فقدم على ما تعلق بالذمه كأرش الجناية مع الدين ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن فإن كان محسن نعم نعم. وإن باعه بثمن معين انتبه باعه بثمن معين باعه بثمن في الزمة بينهما فرق يقول مثلا بعتك هذا الثوب بعشرة ريالات هذا الثمن ايش في الذمه بعتك هذا الثوب بعشرة ريالات بعتك هذا الثوب بهذه العشرة التي معك في يدك هذا بثمن معين بعتك هذا الثوب بهذه العشرة او يقول اشتري منك هذا الثوب بهذه العشرة معي او يقول المشتري اشتري هذا الثوب بعشرة ريالات هذه في الذمه اذا قال اشتريه بعشرة ريالات هذه في الذمه اذا قال اشتريه بهذه العشرة هذه معينة إذا قال البائع بعتك هذا الثوب بهذه العشرة التي معك هذا معين إذا قال بعتك هذا الثوب بعشرة ريالات هذه في الذمه تبايع هذا الثوب بعشرة ريالات مثلا البائع يقول سلم العشرة والمشتري يقول سلم الثوب من أجل سلمك العشرة فتنازعا فاقتلفا البيع لا خلاف فيه والقيمة لا خلاف فيها وإنما كل واحد مهم مطمئن إلى صاحبه يخاف من أن يقبض المبيع أو الثمن ويهرب عنه فقل ما اسلمك الثوب حتى تسلم من العشرة سلمك الثوب ثم تختفي عني ويقول البائع المشتري ما أسلمك العشرة تنساني لأن الزباين عندك كثير سلمني الثوب وسلمك العشرة فاختلف فنقول لا يخلو إن كان الثمن معين كما قلنا بهذه العشرة نقول كل واحد معه حق البائع تعلق حقه بهذه العشره بعينها المشتري تعلق حقه بهذا الثوب بعينه لا ميزه لاحدهما على الاخر نقول نجيب واحد ثالث وسط يسلم من هذا وهذا ويسلم هذا حقه وهذا حقه واضح إذا كانت العشرة في الذمة نقول للبائع سلم المبيع لأن المشتري تعلق حقه بهذا الثوب بعينه والبائع تعلق حقه بثمن في ذمة الرجل عشرة معينة يجوز يعطيه عشرة من الجيب الأعلى يجوز يعطيه عشرة من الجيب الأسفل يجوز يأخذ من ولده عشرة يمشي معه ويدفعها عشرة هل مهم له عشرة ففي هذه الحال يكون البايع له في ذمة الرجل عشرة ولا يهم منع أعطاه عشرة مثلا مفردات ريال ريال أعطاه عشرة خمستين أعطاه عشرة خمسة واحدة اعطاه عشرين وقرد لي عشرة يجوز كل هذا هذا ثمن في الذمه فنجبر البائع بالتسليم لان المشتري تعلق حقه بهذه العين هذا اذا كان البيع في الذمه اما اذا كان البيع بعين محدده فكل واحد تعلق حقه بما في يد صاحبه لازم نجيب واحد في الوسط يقبض من هذا ويقبض من هذا ويقبض هذا ويقبض هذا نعم فإن كان معسرا أو ماله غائب في مسافة القصر فللبائع فسخ البيع لأنه يقول فقدم على ما تعلق بالذمة كأرش الجناية مع الدين انتبه كارش الجناية مع الدين من يستحضر ماذا أخذنا في الفرايض أرش الجناية تعلقت بعين التركة كأرش الجناية مع الدين عندنا أرش جناية وعندنا دين في الذمه أيهما يقدم أرش الجناية لأنها تعلقت بعين التركه وكذلك هنا في البيع اللي في الذمه المشتري تعلق حقه بعين بالعين المعينه هذا الثوب والبائع تعلق حقه بعشره في ذمه هذا الرجل هذا مثل ما لو مات ميت وخلف عبد جاني ضارب لشخص آخر وغرم هذا العبد الجاني مئة ريال والآخر يطالب الميت بمئة ريال في الذمة